بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُسَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سينذكر من يخشى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 صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ عاملة ناصبة تصلى ناراً حامية تسقى من عين آنية لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعَ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُمِّي مِنْ جُوع وَجُوهُ يومئذ لسعیر راضی فی جنة عالیه لا تسمع فيها لاغیه فيها عین جاریه فيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ وَأَكْوَانُهُمْ مَنْضُوعَةٌ وَنَعْمَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ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 إلا من تولا وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثم ما إن علينا حسابكم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي عاشور والشفع والوتر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 التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكسروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن بَكَلِمِ الرَّصْد فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ٱضْطُرَّهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَسَّ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ولا تحبون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً بَنَّ جَمَّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكَّ وَجَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ والملك صفا صفا وَجِئَ أَيُّهُمَا إِلَى جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّهُ ذَلِكَ رَاقٍ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قد دمت لحياتي، في يومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي و